لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا أبو ما في القبور وحصل ما في الصدور